أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكره إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في ماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت السر و تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كتوه فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاست تَامِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا فَٱعْبُدْنِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى إِنَّ ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَطَايَا آتَاكَ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآربُ أُخْرَى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 وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى آية أخرى لنوريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى في العون طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون أخي أُشْدُدْ به أَزْرِي وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا كَيْنُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا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 تابوت فقذ فيه فيم فقذ فيه فيل يم فليلقيه اليم م بساحل ياخذه عدو ل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 ثَاسِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْ لِفَرِي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخل قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْطُرَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّ اني معكم اسمع وارى فاتياه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم We have come to you with a verse from your Lord, and the peace is upon those who accepted the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 بِفِيكِ كِتَابٌ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنۡسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا وَسَلَكَ لَكُمۡ فِيهَا سُبُلٗا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 تنا لي تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله.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 فتولّى في العون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفترعوا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجُوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صف فَوَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا been set up. They said, O Musa, أَوَّلَ not that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 إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سج جداً قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك كبيركم الذي علمكم فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قالوا لنؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت إنما تقضي هذه الحياة يا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وماك رهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن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 دينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري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 قال فاذهب فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ أن تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى الهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفى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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلٰدٌ ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ صالدين فيه وساء يوم القيامة حملا وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونح المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسْتُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا فَيَذَرُهَا قاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ له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 وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق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 فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا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 صفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه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 لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى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 بِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافًا نَهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتْ طعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا, زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وابقى وَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَن نَّسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أو لم تأتهم بينت ما في الصحف في الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا رب بنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أم